تعليق او كتاب تذكرة السامع المتكلم في عدم العالم والمتعلم عرفنا الحاجة الماسه إلى تصحيح المنهجيه في طلب العلم واهم من ذلك عموم المنهجيه وليست خاصه بما يحفظ وما لا يحفظ كما يظنه كثير من طلبه العلم أن ما يتعلق بالحفظ وبيان السير ما يسيره طالب العلم في المحفوظات وما الذي يدرس وما الذي يقدم لا شك ان هذا بالمنهجية المنهجيه ومهم ولكن ليس هو كل المنهجية بل هو بعض المنهجية ثم هو فرع وليس باصل لانه كما مر ما يتعلق ب الباطن والتعدي باداب الاسلام وشرايع الدين كذلك عنايه بي تهذيب الاخلاق وتزكيه النفوس هذا مقدم على على غيره لانه كما ورد ان العلم من هداية التوفيق فإذا كانت علاقة العبد بربه على اكمل وجه حينئذ هداه وصفاه واجتباه كما هو معلوم هذا كتاب تذكرة السامع قلنا لي لجماعه رحم الله تعالى لا بد من التعريج كما هو عاده اهل العلم على ذكر شيء مما يتعلق بي بترجمتي وعرفنا أن نظرة وقراءته ومطالعاته التراجم وسير السلف مما يعين على علو الهمه وعلى التادب باداب العلم وأهل العلم وان هذا ديدن السلف وديدن أهل العلم كما ذكرنا اقوالا عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره ثم عرفنا ان هذه التراجم ليست مقصوده لذاتها وإذا كان الأمر كذلك فاصحابها ليسوا بالمعصومين واذا لم يكونوا معصومين هناذن الخطا طارئ فيما يتعلق ببعض اقوالهم أو افعالهم أو تروكهم وإذا كان الأمر كذلك هناذن لا تكون الترجمه محلا لاستنباط الأحكام واخذ الأحكام والاقتداء مطلقا او التاسي والمتابعة مطلقا بل لابد من عرض ذلك على الكتاب والسنه إذا كان ثم تعلق به بالحكم الشرعي ولذلك قد تقع في بعض التراجم ما يذكر من بعض الالفاظ أو بعض الأقوال المنقوله أو بعض الافعال مما هو مخالف للسنن بل قد يكون في بعضها ما هو بدعه وحينئذ لا ينبغي لطالب علم ان يمتثلها ما يقراه وان يعمل به مباشره وانما الفائدة كما ذكرنا فيما يتعلق به بالنظر في اجتهادهم في العبادة واجتهادهم في طلب العلم والرحله في ذلك إلى اخره وأما ما يتعلق به بصاحبنا فهو كما قال ابن العماد في شذرات الذهب في اخبار من من ذهب عرف أو ترجم به قوله قاضي القضاة شيخ الاسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعه ابن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحموي الشافعي حموي نسبة للهما وليد بها والشافعي نسبة إلى الامام الشافعي والنظر هنا باعتبار الفروع لا باعتبار المعتقد وقال الصفدي في عيان العاصري الإمام العالم قاضي القضات بدر الدين ابو عبد الله كنان الحموي الشافعي قاضي قضاه الديار المصرية وهنا كل منهما صفه ب بكون كونه قاضي القضاه بكونه قاضي القضاه وبكونه شيخ الإسلام وكذلك قول الصفدي الإمام والإمام بمعنى المتبع وكذلك العالم قاضي القضاه وقال في الوافي بالوفيات قاضي القضاه الامام العالم بدر الدين ابو عبد الله الكناني الحموي الشافعي هذه الفاظ تكثر في ترجمه العلمي بكونه يدبج مقدمته بقوله قاضي القضاة شيخ الإسلام لا إلى غيره وهذه الالقاب دخيله على الإسلام واهله ولم تكن معروفة عند عند السلف الصالح من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بل كان كانت جلالة الرجل بعلمه وعمله وتزكيته وحمده والثناء عليه يكون بما جمع فيه بين العلم والعمل ولكن لما كثرت الفتوحات ودخل العجم في الاسلامي والعجم عندهم تعلق به بهذه الالقاب هنيد دخلت على على أهل الإسلام الاسلامي والمسلمين وإلا العصل فيها انها لم تكن من سيمه اهل الاسلام ولذلك من يبتلي بها ممن تأخر من من اهل العلم يذكرون أسماء الصحابه وهذا يؤكد هذا المعنى يذكرون أصح أسماء الصحابه الذي الله تعالى عنهم وهم أئمة الدين يذكرونه باسماءهم وبكناهم فيقول ابو بكر الصديق قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولندبج ذلك بي قال الإمام العالم شيخ الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نقول هذه الارقاب ليست من مما تحمد مطلقا ولكن لما شاعت عند اهل العلم حنيذا ينظر فيها هل منها ما يخالف الشرع او وأما ما لا يخالف حنيذا نقول اصله فيه فيه الاباحه فيه الجواز واما ما يخالف الشرع حنيذا لابد من من رده ومما يخالف الشرع ونحن قلنا الان نقرا الترجمه لكن لا نقلت ولا نتبعه ومما يخالف الشرع ما قد سمعتموه قاضي القضاة هذا اللفظ لا يجوز هذا من خصائص الباري جل وعلا شاء عند المتأخرين بذكره ولذلك بوب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا سماه أو عنوان له بباب التسمي بقاضي القضاة واورد فيه حديث ابي هريره الله تعالى عنه وهو بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان اخنع اسمن عند الله رجل تسمى أو يسمى ملك الاملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاه شاء على خلاف في ضبطها وفي روايه اغيظ رجل على الله واخبثه قوله اخنع يعني اوضع هكذا قال شيخ الإسلام في كتابي وقياسا على هذا الوصف الذي هو ملك الاملاك شاه انشاء لا مالك الا الله كل ما اختص بالبارئ جل وعلا كاحكم الحاكمين وقاضي القضات هذا كله يعتبر من من خصائص الباري جل جل وعلا والحديث صريح كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى الحديث صريح في تحريم التسمي بملك الاملاك ونحوه كملك الملوك وسلطان الصلاطين قال ابن القيم في ساد المعاد ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقه سواه كان اخنعس من واوضعه عند الله واغضبه له اسم شاهنشاه اي ملك الملوك وسلطان السلاطين فإن ذلك ليس لاحد غير الله يعني هذا الوصف من خصائص الباري جل وعلا وكل ما كان من خصائص الباري جل وعلا وتفرد به فلا يجوز حينئذ وصف المخلوقين به على جهه الإطلاق مطلقا يعني فتسميه غيره بهذا من ابطل الباطن هكذا قال ابن قيم رحمه الله والله لا يحب الباطن ثم قال وقد الحق بعض الأهل العلم بهذا قاضي القضات وقال ليس قاضي القضات إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وهذا من خصائص الباني جل وعلا قاضي القضات ويلي هذا الاسم في الكراهة والقمح والكاذب والكراهه المراد بها هنا كراهه التحريم والكذبي سيد الناس على كذلك لا يجوز وسيد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ولا فخره فسيد ولد آدم وسيد الكل وسيد الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز هذا الوصف أن يلقى على أحد كائن من من كان قال فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره انه سيد الناس وسيد الكل كما لا يجوز أن يقول انه سيد ولد ادم لا فرق بينهما البتة وقال رحمه الله تعالى في تحفه المودود وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهيه التسمية بقاضي القضات وحاكم الحكام فإن حاكم الحكام في الحقيقه هو الله وقد كان جماعه من اهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضات وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الاملاك وهذا محظور القياس يعني القياس المحض الصحيح أنه يقاس على شاه شاء ملك الاملاك يقاس عليه أحكم الحاكمين ويقاس عليه كذلك قاضي القضات وعليه فلا يجوز حينئذ أن يسمى بهذا الوصف وإذا كان كذلك حينئذ اذا نظر الناظر الناظر مثل هذه التراجم لا لا ياخذ منها الفاظا بمعنى انه يستفيد منها احكاما لكون اهل العلم قد اطلقوا ذلك لولا انه جائز ما ما اطلقوه قاعد عند بعض العوام اشباه العوام لولا أنه جائز ما ما, ما ذكره قل قل المرد العلم ولولا أنه جائز نقول المراد ليس الى العلم وانما المرد إلى ماذا إلى الكتاب والسن لانه قد يكون عنده شبهة في هذا اللفظ بمعنى انه يرى جوازه والصواب ماذا صواب عدمه عدم الجواز وفي طرح التثريب قال وسمعت والدي رحمه الله يحكي عن شيخنا قاضي القضاة هو الغريمه في طرح التسريب انكر قاضي القضاة ثم لما حكى القصة قال عن شيخنا قاضي القضاة فاورده كما كما هو يحكي عن شيخنا قاضي القضاة عز الدين الجماعه رحمه الله انه رأى والده في النوم فقال له ما كان اضر علي من هذا لسمي يعني راى والده فالوالد حكى لابنه وهو العائله هذه كل عائله فيها علماء الجماعه الاب والجد والعم الى اخره كلهم كلهم علماء اسره ذريه بعضها من من بعضه انه راى والده في النوم فقال له ما كان اضر علي من هذا الاسم يعني قاضي القضات فلذلك منع الموقعين أن يكتب له في التسجيلات الحكمية قاضي القضات وامرهم أن لا يكتب إلا قاضي المسلمين أو كتب قاضي المسلمين أو قال قاضي المسلمين لاباس به اما قاضي القضات هذا ممنوع شرعا واستمر هذا الى اليوم وهو حسن ونعود إلى الى الترجمه اذا ليس كل ما يذكر في التراجم يعتبر مما اباحه الشارع بل قد يكون انتحى المترجم قولا ليس بصواب كما هو النظر فيه في هذه المساله وصفه ابن كثير بقوله العالم شيخ الإسلام كذلك شيخ الإسلام فيه شيء من من النظر ولكن إذا أطلق على صاحب المعتقد الصحيح قد يقال بانه الاصل فيه الاباحه فما تردد فيه رجعنا إلى الى الاصل اليقين لا يزول بالشك فما كان الاصل فيه الاباحه يبقى على على اصله لكن لا ينبغي أن يطلق هذا الوصف شيخ الإسلام والإمام على من لم يكن عقيدته لم تكن عقيدته يعني سلفية وانما يكون خلفيا على طريقه الاشاعره وغيرهم لانه ليس ائمه حول الاصل فيهم على جهة النوع والعين كذلك الاصل أنه مبتدع هذا الأصل فيه وما كان كذلك فلا يقرم وانما يهان هذا الأصل فيه فإذا كان كذلك فلا يذكر له وصف بالامام لان الإمام هذا وصف جاء في الشرع بمعنى المؤتمن به والمقتدى وهذا ليس بامام للمسلمين وليس بامام للناس وانما الإمام الذي سلم سلمت عقيدته وصحت يعني صحت اصوله وسليمه عقيدته واما من لم يكن كذلك فلا يكون إماما كذلك شيخ الإسلام أي الإسلام من هذا الإسلام للشاعره الإسلام المعتزله الإسلام الصوفية هنئذ نحتاج إلى التفصيل فالعصر في الإسلام اذا اطلق إنما يراد به الإسلام الخالص عن الشوائب من البدع والخرافات ونحو ذلك واذا كان كذلك فالعصر أن يتجنب طالب العلم اطلاق هذه الاوصاف التي هي الصق بالشرعي عالم من لم يكن ذا عقيده سلفيه صحيحة ولم يعتقد عقيدة السلف فلا يقال فيه شيخ شيخ الاسلام اما العالم والحافظ والعلامه فهذا نباسه به لأنها ليست بصفات تقتضي التزكية العالم بمعنى انه كثير العلم وكثير العلم قد يكون على النهج السديد وقد لا يكون فليس هو تعديلا فليس هو تعديلا له وكذلك الحافظ قد يحفظ اليهود قد يحفظ والنصراني قد يحفظ يكون من الحفاظ فوصفه كونه فوصفه فوصفه بكونه من الحفاظ لا يقتضي تعديلا وكذلك عند ارباب الموصلح الحافظ لا يعتبر تعديلا وكذلك العالم والعلامه لا يعتبر تعديلا فمثل هذه الالفاظ المجمله التي تطلق على أصحاب الحق وعلى غيرهم فلا بأس من اطلاقها بل إذا كان الوصف موافق للموصوف فهو كذلك فيكون من العدل يقال علامه مثلا في علوم شتى وكذلك هو عالم في علوم شتى وكذلك هو حافظ ولا بأس به بذلك أما الاوصاف التي تقتضي التزكية كشيخ الإسلام او الامام او قاضي القضاه قد قضي قضاءه جاء فيه المنع عين نقول هذه لا تطلق الا على أهل السنة والجماعه والاشاعره ليسوا من أهل السنه والجماعه لا في قليل ولا ولا كثير اذا قول الكثير هنا رحمه الله تعالى في وصف العالم شيخ الإسلام توسعون في في التراجم ما لا يحررون فيها العبارات وقال في النجوم الزاهره وكان اماما عالما مصنفا يعني صاحبة تصانيف أخذ النحو عن ابن مالك رحمه الله تعالى وهذا نص عليه كما نص على غيره من الفنون لكون هذا العلم فيه تزكيه من جهتين اولا كونه قد أخذ النحو وثانيا كونه قد اخذه عن إمام يعتبر من ائمه علم النحو على جهة الخصوص وهو من مالك رحمه الله تعالى قال وافتى قديما وعرضت فتواه على الشيخ محيي الدين النووي فاحسن ما اجاب به وفيه أن من تاهل للفتوى لا يستقل بالافتاء بل لا بد ان ينظر فيما يتعلق به هل هو صالح لفتوى ام لا فقلت انا قديما لا يجلس من يجلس للتدريس والتعليم الا اذا اجيز من جهة مشايخه وكذلك لا يفتي من يفتي لا سيما فيما يكتب من الفتاوى إلا من اجيز من جهة مشايخه بخلاف هذا الزمان الذي صار كل من يرى من نفسه أنه أهل لذلك فقد أجاز لنفسه بنفسه وتولى قضاء القدس والخطابه والخطابه بها وتولى قضاء القدس والخطابه بها ثم نقل الى مصر فولى قضاءها بعد عزل تقي الدين ابن بنت العازي في أوائل سنة سنه 9600 وسمع الكثير واشتغل وافتى ودرس سمع الكثير واشتغل يعني بالعلم وأفت ودرس اشتغل ودرس وهذا مما يذكرها العلم بكون العلم مما ينسى العلم آفته ماذا النسيان حينئذ ليس له مما يعالج به النسيان إلا أمور ثلاثة الأول العمل به يعني اذا عمل بالمساله الحكم الشرعي بما دل عليه النص حينئذ يبقى في الذهن محفوظا وثانيا أنه يفتي ويدرس يعني اذا اشتغل بالافتاء والتدريس فيكون فيه مذاكره ل للعلم وثالثا التصنيف ولذلك ذكر هنا في الترجمه انه كان مصنفا وافتى ودرس واشتغل به بالعلم اذا لم يكن صاحب واحد من هذه الامور الثلاثه فلن يبقى علمه سيضيع ولذلك إذا اشتكى طالب العلم من علم مكن قد تعلمه فنسيه فلينظر فيه لم يشتغل بمذاكرة مع أحد مراجعه ونحو ذلك لم يشتغل بتصنيف ولو تلخيص أو نحو ذلك لم يشتغل به ماذا ها بالافتاء حينئذ نقول هذا لابد من من النظر فيه بهذا الاعتبار اما أن اما ان يصنف واما ان يفتي ويدرس واما بعد العمل به واما العمل به حينئذ نقول هذه الامور الثلاثه هي المعينه على بقاء العلم قال واخذ اكثر علومه بالقاهره عن القاضي تقي الدين ابن الرزين وقرا النحو على الشيخ جمال الدين ابن مالك وولى قضاء القنس سنة 87 ثم نقل إلى قضاء الديال المصرية سنه 90 وجمع له بين القضاء ومشيخه الشيوخ ثم نقل الى دمشق وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخه الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديال المصرية بعد وفاته لدقيق العيد ولما عاد الملك الناصر من الترك عزله مدة سنة ثم أعيد وعمي في اثناء سنه 27 فصرف عن القضاء واستمر معه تدريس الزاويه بمصر وانقطع بمنزله بمصر قريبا من 6 سنين يسمع عليه ويتبرك به الى ان توفي هكذا قال ويتبرك به وهذه كذلك تضع فوقها خطين لا يتبرك به إلا إذا قيل بأنه على وجه ماذا على وجه يتعلمه منه لان التعلم والتعليم والقراءه ونحو ذلك هو نوع من من البركه لأن المسلم مبارك كذلك واجعلني مباركا اذا المسلم مبارك والمعلم معلم الخير مبارك حين اذا كان المراد به هذا المعنى فهو الصواب اما البركه الحسيه هذه ممنوعه شرعا قال الذهبي في معجم شيوخه قال القضاة شيخ الإسلام الخطيب المفسر له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام وهذه تجدها مسطره في جمهره من من كتبي السياق كلما ترجموا لعالم وجدت انهم يجمعون له أوصافا من من العلوم ولذلك هنا كما تسمع هو خطيب مفسر اذا مشتغل به بالتفسير له تعاليق يعني تعليقات كتب مؤلفه كالحواشي ونحوها في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك بل له مشاركه حسنه في علوم الإسلام وهذا كما ذكرنا بالأمس أن الاصل في طالب العلم أن يتفنن بمعنى أنه يجمع بين بين العلوم اذا اراد ان يكون عالما وأن يكون حاويا لعلوم الشريعه الشريعه واما النظر في علم واحد فهذا لا يعرف عند السابقين ليس بمعروف البته بل من اشتغل بعلم واحد باتفاق العلماء السابقين باتفاق العلماء السابقين فهو محل اجماع أنه لا يعد من العلماء لا يعد من من العلماء وهذه طامه على اهل هذا الزمان إذا اشتغل بعلم واحد فقيه فقط ولا ولا يحسن شيئا من العلم هذا ليس من اهل العلم وكذلك لو اشتغل م بين بالفقه او بالاصول ولم يكن له اشتغال بعلم آخر هذا لا يعد من أهل العلم عند عند السابقين وهو محل وفاق ومحل اجماع لأن العلوم مترابطه علوم الشريعه هي كل لا تتباعد ولا تتجزى فانت إذا درست الفقه بحاجة ماسه إلى ما يرتكز عليه الفقه والأصول والأصول لن تتقنه إلا بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا والتفسير يحتاج إلى لسان العرب والحديث يحتاج لسان العرب والى الاصول والى الفقه والعقيده كذلك اذا ماذا بقي كيمياء والفيزياء وهذه ليست داخله في في مسمى العلوم والعلوم الشرعيه اذا العلوم مترابطة ولذلك اهل العلم كانوا لا لا يفردون علما بمعنى أنه يتخصص فيه دون أن ينظر إلى سائر العلوم هذا ليس موجودا هذا يعتبر من البدع العصرية وإنما كان يتخصص بعض في ماذا التخصص موجود قديما لكن كان يأخذ من العلوم كلها يعني يدرس جميع العلوم ثم إذا أحبت نفسه علما ما تعلق قلبه بعلم الحديث حينئذ يديم النظر فيه ويكثر من النظر والقراءه والتصنيف والتدريس مع الإحاطة به سائل العلوم وأما أنه لا يدري إلا هذا العلم فهذا لا وجود له البت ولذلك لو, لو نظرت في أحوالي كثير من اهل العلم الذين عليهم القول والترجيح كشيخ الاسلام التيميه وابن القيم وكذلك ابن رجب والشكاني وعدما من تعود من أهل الإسلام فحينئذ تجد في تراجمهم انهم قد جمعوا بين العلوم كلها ولا يعرف عنهم عن واحد مما تطمعن نفوس الناس إلى ترجيحاتهم انه لا يحسن إلا فنا واحدا فان وجد في هذا الزمان فهو بدعه عصريه حينئذ نقول هذا ليس من أهل العلم في شيء ولا يجوز استفتاؤه ولا يجوز أن يفتي الناس البتة لانه ليس اهلا للافتاء وليس من أهل الاجتهاد البتة فلا أن ان ينظر في سائل العلوم على وجه صحيح قال مع مع وتعبد وتصون وعصاف حميده واحكام محموده هذا يدل على ماذا ان الاصل هو الجمع بين العلم والعمل وأن النظر في العلم كمسائل دون نظر إلى ما يصلح قلبه هذا ليس من سنن اهل العلم وليس من طرائق اهل العلم بل النظر فيه في الأمرين معا يتعلم ويعمل بما تعلمه وإذا عمل بما تعلم بما علم وحينئذ قد وجد عنده كل ادب والأدب كما سياتي هو الدين كله الإسلام وشرائع الاسلام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم قال على دين عظيم وهو الإسلام وشرائع الإسلام اذا هذا هو الادب اذا مت يتادب اذا تعلم ويعلم واذا علم وتعلم حينئذ لابد أن يعمل فإذا حصل العمل بالعلم حصل ماذا حصل الأدب وأما التركيز دائما على ماذا نحفظ الى اخره قل هذا ليس من سنن اهل العلم وليس من الطرائق الصحيحه بل هو خلاف خلاف شرعي الشرع قد ذم من يعلم ولا ولا يعمل والعكس كذلك من يعمل بلا علم مذموم ومن يعلم ولا يعمل كذلك مذموم كلا الطرفين مذموم شرعا حينئذ يكون محرما وام الوسط الذي هو دين اهل الاسلام الجمع بين العلم والعمل معا ولذلك يذكرون في تراجم اهل العلم انهم قد جمعوا بين الفنون وضم إلى ذلك الأدم والعمل به بذلك وتجد الكثير الكثير من اخبارهم فيما يتعلق به ادبي العلم واخلاق أهل العلم وله النظم والنثر والخطب والتلامذه والجلالة الوافره والعقل التام الرضي والله تعالى يحسين له العاقبة ثم قال الذهبي وهو أشعري فاضل اشعري يعني عقيدته اشعريه أما فاضل هذه يجب حذفها وقال أيضا الذهبي وطلب بنفسه وخرج وقرا على الشيوخ ومحاسن كثيرا قال الصابدي في اعيال العاصري وطلب الحديث بنفسه وهذه فائدة عظمه أن العلم ليس كله يؤخذ مشافهة لو وضع طالب العلم أن كل كتاب لابد أن يقراه من من الجلده الى الجلده كما يقال على اهل العلم ما تعلمه لا لا سيما في هذا الزمان لو امكن فيما فيما سبق قد يقال الشيوخ واهل العلم متفرغون يجلس من من الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الشمس إلى غروبها ولكن في هذا الزمن يتعذر يتعذر من الجهتين من جهه الطالب من جهه المعلم حينئذ لابد أن يجعل له ان يانه ياخذ من أهل العلم الأصول ثم بعد ذلك لابد من المطالعه لأنك يا طالب العلم المعلم يفتح لك المغاليق يصور لك المساله ويبين لك دليلها والراجح وقد يجمع لك اقوالا ويشرحها كذلك لكن من الذي يذاكر هو أنت وليس المعلم ومن الذي يحفظ هو أنت وليس المعلم من الذي يحفظ وقته للمطالعه والنظر والمذاكرة والمراجعه وكذلك فيما يتعلق بتعبده هو الطالب نفسه اذا علاقة الطالب مع المعلم وان كانت أوسع من كونه ياخذ علما لكن باعتبار تثبيت العلم عندك ليس له إلا أن يفتح لك المغاليق والعلاقه اكبر من ذلك لكن المراد هنا ما يتعلق بالمسائل حينئذ لو نظر الطالب انه لابد أن يقرا جميع كتب الفقه ما استطاع لذلك سبيلا بل يقرا مثلا الزاد أو الدليل ثم بعد ذلك هو يقرا بنفسه فيحصل وما اشكل عليه يرجع إلى الى العلم ولذلك إذا صحت القراءه في كيفيه قراءه المتون حينئذ سهل على الطالب أن يقرأ بنفسه لو كانت المتون تقرا كما يقرأها الاوائل لستطاع الطالب ان يقرا متنا ثم هو بنفسه ولكن لما حصل خلل في صفه الاقراء والتعليم حينئذ حصل أن الطالب عنده مزل لا يستطيع ان يميز يقرا الكتاب كاملا ثم يقرا بعد ذلك شروحات أخرى لنفس المتني فإذا به يخطئ في الفهم لماذا اخطا في الفهم لانه لم يأخذ الطريقه الصحيحة عند عند الاوائل وهي طريقه حل العبارات كما ساتفي في موضعه بان توقف مع كل لفظه لفظه وان تقلب اللفظه بالمنطوق والمفهوم ليتمرس الذهن على ماذا على كيفية قراءه كتبه العلميه لانه إذا تعلم بهذه الطريقه حينئذ حصلت عنده ملكه سجيه طبيعه كلما قرأ قرأ بهذه الصفه بخلاف الكتب التي هي تعاليق نحو ذلك وهذه نقول هذه لا لا تسمن ولا تغني من جوع كان البعض قد يضطر اليها لكنها ليست هي الاصل كما سياتي في محله ان لكن الفائده هنا ناخذها أن النبي جماعه رحمه الله تعالى قد جمع بين القراءه على الشيوخ وبين أخذ بعض العلوم بنفسه وهذا لا اشكال فيه لا لا اشكال فيه قد يحسن الطالب لذكائه وفرطه قريحته أن ينظر في بعض العلوم فيتلقاها مباشره وقد وجد كذلك في الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ورود الى العهد القريب الشيخ الامير رحمه الله اخذ بعض العلوم بنفسهم بمعنى أنه قرأ فاجاد وأصاب الفهم لأن الفهم عنده صحيح قال هنا وطلب الحديث بنفسه وقرا على الشيوخ وحدث بصحيح البخاري بطريق المصير وحدث بالشام ومصر والحجاز وخرج له المحدثون عوالية عواليه ومشيخات بمصر وبدمشق وخرج هو لنفسه 40 حديثا من الاحاديث تساعيات العوالق قال الصفدي وسمعت عليه مع جماعة بمنزله بمصر المجاور للجامع الناصري وأجاز لي في سنة 28700 وحدث بالكثير وتفرد في وقته كان امام زمانه وصدر اوانه وانتهت اليه رئاسة الدين والدنيا رقى بسيادته في مراتب العليا وجمع له من المناصب ما لم يجمع في وقته لسواه واراد بالمناصب ما يتعلق بالقضاء ونحوهه وان كان الأصل البعد هو كما سياتي معنا بعد عن هذه الأمور وترك كل عدو له وحاسد او وترك كل عدو له وحاسد ينطوي على على نيران جواه الجوى الحرقه وشده الوجد اشتغل بالعلم من صغره يعني استغل ماذا استغل الصغر هذا العصر كان الاوائل يعتنون بابنائهم ويربون ابنائهم منذ الصغر على حفظ المتون والجمع الى اخره ما أن يشب شاب ويصل الى ال بل قبل ذلك الا وهو يجلس للتدريس ويفتي الى اخره ولما اختلف الزمان وحصل ما حصل فصارت طلاب العلم قد يبداون متاخرين حينئذ حصل افتراق في أمور عديدة حتى ما يكتب في في كتب الطلب كما سياتي معنا هنا يذكرون بعض المسائل المتعلقه ب المبتدي وهذه مما حصل فيها خلط كذلك من هو المبتدي المبتدي يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف السن فالمبتدئ قديما عندهم هو صاحب السبع سنين وثمان سنين والعشر والمبتدي في هذا الزمان هو صاحب العشرين في الغالب وما بعد هذا الغالب ينبني عليه ماذا ينبني عليه أن اقراء المبتدي يختلف بمعنى أن تدريس المبتدي لمن كان في سن السابعة مثلا هذا يختلف لا يمكن ان تشرح له بعض المسائل ولذلك ذكر في بعض كتب الطلب أنه ماذا انه تذكر له المسألة فقط دون دليلها ويذهب ويأتي بعد أن ينتهي من الكتاب ياخذ القول الاخر يعني يتدرج على حسب سنه لأن عقله لا يستوعبه لكن هذا الكلام لا ينزل على المبتدي صاحب العشرين لأن صاحب العشرين وجدنا أنه طالب في الثانويه وعقله يستطيع ويقوى أن تطرح له الأقوال وكذلك صاحب العشرين قد يكون في الجامعة مثلا وهذا الموجود الآن نتكلم باعتبار عصرنا وزماننا فهذا الطالب وجدنا أنه قرأ وقرا في الاصول والفقه الاخر وعنده من الذكاء وعنده من من الحفظ وقد يجلس ليلة واحدة يجرد فيها مذكرة تزيد على 300 صفحه ويدخل في الاختبار ويستوعب كل ذلك صحيح ام لا هذا يدل على ماذا على أن عنده قدرة أن تذكر له الأقوال وان يبسط له في شرح المسائل اذا الاختلاف في الشرح يختلف باختلاف المبتدئ والمبتدئ يختلف فاذا كان المبتدئ في ذاك الزمان أو قد يكون في هذا الزمان ابن 7 سنين و9 سنين و10 سنين فهذا قد يطبق عليه القول بل يطبق عليه أنه تذكر له المساله مجرده ولا يطول له في الشرح ونحذا لك اما المبتدئ الذي يستوعب ما يقوله القائل حينئذ هذا العاصر فيه أنه يستفيد ما استطاع ان يستفيد من من الدروس ولذلك قال هنا طلب في ماذا اشتغل بالعلم من صغره أكثر العلم الذين هم على الجاده ولهم كلمتهم وترجيحاتهم هؤلاء بلغوا الخامسة عشر وهم صنفوا الكتب وجلسوا ودرسوا وافتوا الى اخره ولذلك مر مع السيوطي رحمه الله تعالى في الاشباه والنظار في النحو ألف رساله في اعراب البسملة على جهة التفصيل وهو ابن تسع سنين ألف رساله في اعراب البسملة قد تجد بعض من عشرين الآن البسمله هذه يدوي خراسه نس كذلك لانه قد وطن نفسه هنا ياتي الخلل لو وطن نفسه على أنه يفهم سيفهم لكن وطن نفسه على أن هذا الكلام ليس له وانه مبتدئ انت مبتدئ لكن عندك عقل لماذا تتهم نفسك بأنك لا تفهم الإنسان اذا وضع في نفسه أنه لن يفهم فلن يفهم وإذا وضع في نفسه أنه سيفهم سيفهم هذا الاصله كذلك ولذلك انظر في احوال طلاب العلم الغالب انهم في الجامعات والمعاهد المعاهد ونحوها قد يبدا يذاكر الماده من بعد العصر إلى الثانيه عشر ليلا وما شاء الله تبارك الله يحفظ ما يحفظ ويذاكر ما يذاكر ويستوعب اخيره وان كان قد ينسى بعد الاختبار منذ أن يخرج لكن هذه آفة أخرى ليست لها لا علاقة بها بكونه يفهم أو لا يفهم هذه مسالة أخرى اذا عندك قابلية لماذا تتهم نفسك الاصل في الإنسان انه يجعل في نفسه أنه يفهم من أجل أن يفهم يعني ليتقوى على الفهم ويجعل في نفسه أنه يحفظ لا أما إذا وطن نفسه أنه لن يحفظ فلن يحفظ وإذا وطن نفسه وزرعه في نفسه أن هذا الدرس صعب عليه وان هذه الطريقه صعبه عليه فلن يفهم اذا لابد من النظر إلى الطبائع كما ذكرنا قال هنا اشتغل بالعلم من صغره واستمر على ذلك في مده كبره وصاحب قاضي القضات تقي الدين من الرزي متفعه به وقال عليه كثير من كتبه ولازم طريق الخير وصحبه صالحين واتحد بالفقراء العاملين العالمين واشتهر بذلك بهذه الطريقه وعرف بهذا الخير الذي هو نعم الرفيق في كل فريق فترشح بذلك للوظائف الكبار والمناصب التي ما على حسنها غبار ومع هذا كله لازم طريقه واحده وباشر القضاء والحكمه ثم انه ضعف بصره واستعفى يعني طلب الاعفاء من المباشرة وترك الخلطه بالناس والمعاشرة وهذه الخلطه لا تجتمع مع العلم كما سياتي في محل ان شاء الله تعالى من أراد العلم ان يكون عالما حينئذ لابد ان ياتي الى الخلطه في رأسها وإلا لن يستطيع أن يطلب العلم مع الاختلاط بالناس كما سياتي انقطع في منزله قريبا من 6 سنين يزوره الناس لليل البركه كما ذكرنا البركه تفصيل هنا ويقصدونه للتحلي بمحاسنه والاخذ من فوائده ولم يزل على حاله حتى إلى أن كسف بدره وأزلف قبره وقال وكان قد رزق القبول عند الخاصة والعامه وصنف في التفسير والحديث والفقه والاصول والنحو وعلم المقات ولذلك جامع الف في جميع الفنون دلل هذا على انهم كانوا على هذه الوتيره ولن يؤلف ولن يدرس إلا إذا اتقن فمعنى ذلك أنه لم يدرس فحسب وإنما اتقن التفسير واتقن الفقه واتقل الاصول إلى آخره وهذا يدل على أنهم ساهرون على على الجاده وقرئت عليه مصنفات وكان يخطب غالبا من إنشائه يعني من جهه كتابه نفسه ويؤدي الخطابة بفصاحة إلى ان قال واجتمع له من الوجاهه والمناصب والعمر المديد في العز والعمل والتقدم ما لم يجتمع لغيره وقطع نظراؤه وانقرضوا وساده هو عليه في في حياتهم وقال السبكي الطبقات الكبرى متحلم بالعفاف إلا عن مقدار الكفاف محدث فقيه ذو عقل لا تقوم واساطين الحكماء بما جمع فيه توفي في جمادة الاولى ودفن قريبا من الإمام الشافعي رضي الله عنهما وهكذا دائما يذكرون محل ما ما دفن فيه والذهب كثير ما يذكر في سير اعلام النبلاء وقل له قبه تزار هذا من مما يؤخذ على سير اعلام النبلاء يؤخذ كذلك على علي الذهبي رحمه الله تعالى وعافاه الله عنه, عنه لان هذا يعتبر من إشاعة المزارات بأن يقال فلان قد قبر بجوار فلان وبني عليه قبة وهذه القبة تزار حكايه قد يقال قائل قد يقول قائل بأن هذا تاريخ نقول حكاية الكفر ليست بكفر وحكاية البدعه ليست ببدعه لكن لابد من نقدها لابد من من نقدها فاذا قيل بأن له قبة تزار بان له قبة تزار حينئذ تردف بماذا وهذا من انواع الشرك الاخلي بان يبين الحال فتحكي الواقع كما هو قد يقال بان هذا التاريخ لا اشكال فيه ولكن الذي قال بان ما يتعلق بالشرك لابد من حذفه لكن على جهه العموم اذا حكم الكفر او حكم بدعته فلا بد من نقدها أما ذكرها هكذا دون نقد هذا لا يجوز شرعا قال وله 94 سنه قال الصفدي وتوفي رحمه الله تعالى ليله الاثنين بعد العشاء الاخيره ال21 من جمادى الاولى سنه 3370 ومولده ليله السبت عند مضي ثلث الاول من ليله رابع شهر ربيع الأول الاول سنه 3960 قال وصلوا عليه بجمع دمشق صلاه الغائب يوم الجمعه بعد الصلاه عاشره جماد الاخر من السنة المذكورة كذلك صلاه الغائب هذه صارت من الأمور التي لم يرجع فيها إلى, إلى الشرع كان الصواب أن فيها ليست على اطلاق هي مساله خلافيه والصواب ان من كان في حال النجاشي حينئذ نصلي عليه بامات بين قوم لم يصلوا عليه حينئذ نصلي عليه ولم يعهد ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى على احد توفي في مكه أو أهل مكه صلى على أحد توفي في في المدينه هذا لم يعهد فاذا كان كذلك فالصواب في المساله ان من لم يصل عليه صلاه الغائب حينئذ نصلي عليه من لم يصل عليه صلاة الجنازه حاضرا يصلي عليه صلاه الغائب فقط حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه اما على الاطلاق هذا نقول ليس من السنة فيه في شيء كتاب كما سمعتم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم وهذا الكتاب أو هذا الاسم يدل على فحواه كل كلمة فيها موعظة من المصنف للطالب والمعلم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم جمع بين أمرين اولا ما يتعلق بأدب العالم لأن العالم له أدب يتعلق به وكذلك أدب يتعلق به بطالب العلم ثم هذه الاداب منها ما هو مشترك بين الطرفين ومنها ما هو من خصائص واحد منهما قوله تذكره معنى التذكره قال في مختار الصحاح والتذكره ما تستذكر به الحاجة ما يعني شيء تستذكر به الحاجة يعني يذكر الذكرى ضد النسيان اذا قد ينسى الإنسان فيحتاج في الى ماذا يحتاج إلى ما يذكر وهذا الذي كتبه الكتاب مسمى الكتاب تذكره يعني مما يتذكر به العالم ويتذكر به طالب العلم والتذكره هذه تفعيله من التذكر ما تستذكر به الحاجه لانه ماخذ من ماذا من الذكر قال في المصباح ذكرته بلساني وبقلبي ذكرى بالتأنيث وكسر الذان والاسم ذكر بالضم والكسر كذلك يعني يقال ذكر ويقال ذكر وفرق بعضهم بين ما كان باللسان وبين كان بالقلب فما كان باللسان يقال فيه ذكر وما كان بالقلب يقال فيه ذكر هكذا جر عليه الفراء وتبع ابن مالك والاكثر على التسويه بين النوعين حينئذ ذكر وذكر يقال بمعنى, بمعنى التذكر حينئذ يستوي فيه الطرفان ولذلك انكر الفراء الكسره في القلب وقال اجعلني على ذكر منك بالضم لا غير هذا الذي ذكره بعض اهل العلم وقوله تذكرة السامع اضافه هنا لاميه سامع والاصل المشهور عند كثير من أهل العلم ان ثمة فرقا بين السمع والسمع بين السمع و... والسمع سمع بمعنى ماذا اصغى فيكون حينئذ عن قصد وسمع هذا دون دون قصد ولكن عمم بعضهم سمع وخاصه السمع حينئذ ايهما أعم سمع أعم من من السمع لان الاستماع المراد به الاصغاء يقال ماذا السمع اليه يعني اصغى اليه بسمعه بمعنى أنه قصد ولذلك نقول من السمع إلى الغناء اثم بخلاف من سمع الغناء صحيح من السمع إلى الغناء اثم لانه قصد أن ان يسمع فهو آثم واذا سمع انت, أنت تمر في الطريق وتسمع حينئذ سمعت الغناء تأثم لا تأثم لماذا لكونك لم لم تقصد فالقصد هنا معتبر في في النوعين وإن كان السماع يطلق بمعنى الفهم ويطلق ذلك بمعنى بمعنى والمتكلم هذا اسم فاعل كذلك سامع والمتكلم بالعطف على السامع يعني تذكرة السامع وتذكرة المتكلم وكانه أراد بالسامع من المتعلم والمتكلم أراد به العالم لأن هذا الاصل الذي يتكلم بالعلم ويشرح هو المعلم وليس الطالب والذي يستمع أو السامع الطالب وليس ليس المعلم وكأنه عبر به بالتعبير عن عن النوعين لئلا يحصل تكرار في في ذلك قال في أدب العالم والمتعلم الادب له معنى في اللغة وله معنى فيه في في الاصلاح الأدب في اللغه الظرف وحسن التناول الظرف وحسن التناول يقال أدب كحسن أدب في لغتان أدب وادبا لكن المشهور هو كحسن يقال أدب ادبا كحسن فهو اديب لذلك جعل فعيل مثل الظرف فهو فهو ظريف وادب فهو اديب وجمعه ادباء وادبه علمه اذا العلم والتاديب او التعليم والتاديب بمعنى واحد ولذلك فسر من فسر من أهل العلم الصحابه بن عباس وغيره بانك لعلى خلق فسر الخلق نبي بماذا بالدين وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن اذا هذه الأدب والعلم والخلق كلها بمعنى واحد في في وأدبه علمه فتأدب قالوا في القاموس وقال في المطلع الأدب بفتح الهمزه والدال مصدر ادب الرجل بكسر الدال وضمها لغة يعني يجوز فيها الوجهان اديبا وادبا إذا صار اديبا في خلق أو علم إذا صار اديبا في خلق أو علم والخلق بضم الخاء واللام صوره الانسان الباطنه وبفتح الخا صورته الظاهره فرق بين الخلق وبين الخلق خلق هذه صوره للانسان لكنها تعبر عن عن الباطن وأما الخلق فليصوره الإنسان لكنها تعبر عن عن الظاهر فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اداب الاستعمال ما يحمد قولا وفعلا استعمال ما يحمد قولا أو فعلا وعبر بعضهم عنه بانه الأخذ بمكارم الأخلاق يعني الأدب هو الاخذ بمكارم الأخلاق وقيل الوقوف مع المستحسنات سواء كانت من جهه الشرع أو من جهه العرف لأن استعمال الأدب هذا ليس خاصا بالشرع بل قد يكون من جهة العرف قد دل على استحباب الأدب شرعا والعرفا وقيله وتعظيم من فوقك والرفق بمن بمن دونك اذا تذكره السامع الذي هو المستمع متعلم والمتكلم الذي هو العالم في أدب العالم والمتعلم وجمع بين الأمرين وقابل بين كل منهما لم يقل تذكرة العالم والمتعلم من باب ماذا لعل يحصل تكرار في بالتسميه والعالم المتعلم كلاهما اسم فاعل مشتق من العلم والعالم هذا من اتصف بصفه العلم والمتعلم هذا في التفعيل ليدل على أنه ماذا على انه يطلب العلم شيئا فشيئا وانما يتصف بالعلم إذا تعلم كذلك عندنا تعليم وعندنا تعلم التعليم والتعلم التعلم اثر ماذا أثر التعليم كما تقول الكسر أثر ماذا أثر التكسير كذلك التعلم أثر أثر التعليم فإذا تعلم حينئذ صار صار إذا اذا فرق بين العالم وبين المتعلم ثم قال ادب العالم فالعالم له آداب وأدب المتعلم فالمتعلم له آداب وجمع بينهما لأن من الاداب ما هو مشترك ومن الاداب ما هو منفصل بعضه عن عن بعض وامما ما يتعلق بمنهج المصنف رحمه الله تعالى هذا ياتي به مقدمته رحمه الله تعالى نشرع في مقدمه حيث قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم للفاضل العظيم وأفضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وانك لعلى خلق عظيم وعلى اله واصحابه الكرام جواله في دار النعيم أما بعد هذه مقدمه المصنف رحمه الله تعالى اشتملت على البسملة والحمدلة وأما بعد وهذه الحديث فيها الشهير ومر معنا مرارا ولكن ضمن هذه المقدمة إشارة إلى المقصود وهو ما يسمى ببرعه الاستلهام بقوله وانك لعلى خلق عظيم وافتتح بقوله الحمد لله وذكر اربعه أو خمسة اسماء لله هذا اسم والبر هذا اسم من اسماء جل وعلا والرحيم هذا اسم ثالث الواسع هذا اسم الرابع والعليم هذا اسم خامس ذو الفضل العظيم عند بعضهم يعتبر من الاسماء لانه مما يصح نداؤه فيقال يا ذا الفضل العظيم وعند شيخ الاسلام رحمه وتعالى كل ما صح نداؤه ودعاؤه يعني يقال يا رحمان يا رحيم حينئذ يعتبر من من الاسماء لقوله تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها فكلما جاز الدعاء به صح ان يعتبر علما واسما من اسماء البارجه اللوعلى وعلى هذا حينئذ يكون قد ذكر سته اسماء سته اسماء الاخير هذا مختلف فيه والاربعه الاولى متفق على او الخمسه الاولى متفق عليها قول الحمد لله الحمد ضد الذم وهو نوعان حمد لله على ما يستحقه بنفسه وحمد على احسانه بمعنى أن الحمد قد يكون لذاته جل وعلا وقد يكون لمتعلقه بمعنى أنه صفة متعدية او صفه لازمه فيحمد البارئ جل وعلا على صفاته اللازمه ويحمد البارئ جل وعلا على صفاته المتعدية وأما ما خصه بعض من كونه يحمد على المتعدي دون اللازم فهذا محل نظر بل الصواب أن الحمد متعلقه ما يتعلق بذاته جل وعلا ولذلك قال شيخ الاسلام التيمي وهو نوعان الحمد لله على ما يستحقه بنفسه جل وعلا دون نظر إلى متعلقه وحمد على احسانه لعبده يعني على انعامه فيحمد الله تعالى على كونه قد أنعم على العبد كذلك يحمد ولا يذم ويحمد كذلك على صفاته اللازمة ككبريائه وجبروته وعلوه وسيوائه ونحو ذلك هذه لا علاقه لها بالعبد وليس ثم ما يتعلق بي كوني متعديا او لا لكن المحسن اثبت الاسم وكذلك الرحمن الرحيم هذه متعلقه بالعبد اذا ثم حمد يتعلق بذاته دلوا على وثم حمد يتعلق بي انعامه واحسانه لي لعبده فحمد حينئذ هو شكر يعني الثاني يعتبر يعتبر شكرا وذلك لا يكون الا على نعمته وحمد هو ثناء عليه ومحبه له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه ولذلك قال الحمد اعم من من الشكر الحمد اعم من الشكر من جهه اسبابه فانه يكون على نعمه وعلى غير نعمه فيحمد لذاته وهذا على غير نعمه ويحمد على احسانه وانعامه فهذا لي لنعمه والشكر اعم من جهتي انواعه فانه يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون باليد والجوارح ونحو ذلك فاذا كان كل مخلوق فيه نعمه كل مخلوق فيه ماذا فيه نعمه لم يكن الحمد الا على نعمه والحمد لله على كل حال لانه ما من حال نقضيها الا وهي نعمه على عباده إذا كان الانسان على حال حسن اذا سئل كيف انت قال الحمد لله على كل حال لماذا لأنه ما من زمن إلا وهو في نعمه عين يحمد ربه جل وعلا عليها ثم ذكر اسماء لو تاملها المتأمل لا طالب العلم لعلم أن ثم اشاره باختيار هذه الاسماء دون غيرها لانه قال البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأنت يا طالب العلم تطلب فضلا وخيرا من الله عز وجل كذلك حينئذ إذا استحضر هذه المعاني توجه بقلبه إلى صاحب الفضل الحق وهو الله عز وجل وهذا بين لكم فيما سبق أن اصل العلم هبه من الله عز وجل وان اصل العلم من قبيل هدايه التوفيق وانما انت تاخذ بالأسباب فحس الله أعلم حيث يجعل رسالته اصلا وفرعا فطالب العلم الذي يتمكن من العلم هو مصطفى ومختار من عند الله عز وجل دلت النصوص على على ذلك حينئذ هذه الاسماء التي اختارها المصنف فيها اشاره الى الى ما ذكرنا ال البر الرحيم هذا من صفات الإحسان من صفات الإحسان البر الرحيم قال الله تعالى انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم والبر يعني اللطيف بعباده كما قال ابن عباس اللطيف فقال الضحاك الصادق في وعى قال ابن سعدي وصفه البر واثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنه الظاهر والباطن والعلم إنما يطلب من اجله إصلاح الظاهر والباطن اذا البر فيه إشارة يا طالب العلم إلى أن الله عز وجل هو الذي يطلب ابتداء وانتهانا يوفق العبد الى تحلي العلم الصحيح قال فلا يستغني مخلوق عن احسانه وبره طرفه عين والبر في الاصل في لسان عرب كثير الخير البر في الاصل كثير الخير والبر صفة لله عز وجل والبر اسم من اسماءه كما دل النص السابق عليه إنه هو البر الرحيم قال ابن قيم والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان وفي لسان العرب البر الصادق وفي التنزيل العزيز انه البر الرحيم والبر من صفات الله جلا وعلاه وهو العطوف الرحيم اللطيف الكريم قال ابن الاثير في أسماء الله تعالى البر دون الباط وهو العطوف على عباده ببره ولطفه والرحيم هذا مقابل للرحمن وياتي كثيرا مقترنا به وان كان قد ينفرد عنه والمراد به الرحيم بخلقه مطلقا من كونه ان يعذبهم بعد توبتهم من ذلك ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما اذا جمع الرحمن الرحيم كما في البسمله وكما في اول صورة الفاتحه الرحمن دال على صفه القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها به بالمرحوم يعني الرحمن دال على صفه الرحمة وكذلك الرحيم دال على صفه الرحمة لكن صفه الرحمة قد تكون صفه ذاتية وقد تكون صفه فعليه الرحمه قد تكون صفه ذاتيه ودل عليها اسمه الرحمن وقد تكون صفة فعلية وقد دل عليه اسمو الرحيم ولذلك قال ابن القيم فالاول للوصف والثاني للفعل الاول للوصف الذي هو الرحمن والثاني للفعل فالاول دال على أن الرحمه صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته قال واذا اردت فهم هذا فتامل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما انه بهم رؤوف الرحيم ولم يجي قط رحمان بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمه ورحيم هو الرحيم بي برحمته البر الرحيم الواسع وهو كذلك من اسماءه جل وعلا جاء في عدة اياته ومنها قول ان الله واسع عليم وجاء في سبعه في سبعه مواضع اقتران السعه بالعلم واسع عليم كما جاء في لفظ المصنفون الواسع العليم اي المتصل بصفه العلم على وجه الكمال فوسع علمه كل شيء اذا أصل السعه في الكلام كثرة اجزاء الشيء كثرة اجزاء الشيء بمعنى أنه لا يختص بشيء دون دون شيء ولذلك يقال إناء واسع وبيت واسع ثم قد يستعمل في في الغنى يقال فلال يعطي من سعه يراه من غنى وجدت وفلان واسع الرحل وهو الغني ولذلك قال الله عز وجل لينفق ذو سعه ساعت من سعته قال الغزالي مشتق من الساعة والسعه تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع واحاط بالمعلومات الكثيرة وتضاف اخرى إلى الى الاحسان وبص النعم وكيف ما قدر وعلى أي شيء نزل أو نزل فالواسع المطلق هو الله سبحانه وتعالى لانه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماتي بل تنفذ البحار لو كانت مدادا لكلماتي وان نظر الى احسانه ونعمه فلا نهاية لمقدراته وكل سعه وإن عظمت فتنتهي إلى طرف والذي لا ينتهي إلى طرف فهو حق باسم السعه والله سبحانه وتعالى هو الواسع المطلق لان كل واسع بالإضافة إلى ما هو اوسع منه ضيق وكل سعه تنتهي الى طرف فالزياده عليه متصورة وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة اذا الواسع في كل شيء في علمه ومغفرته وحكمته ونحو ذلك ولذلك قال ابن قيم من ذاك يسألني فاغفر ذنبه فانا الودود الواسع الغفران وانا الودود الواسع الغفران قال ابن سعدي رحمه الله تعالى الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصى لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما اثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك واسع الفضل والاحسان عظيم الجود والكرم وجاء الواسع كما ذكرنا مقترنا بالعلم في مواضع عدة كما انه جاء مقترنا بالمغفرة وجاء مقترنا بالحكمة أو اسمه الحكيم قال ذو الفضل العظيم العليم معلوم كما مر ذو الفضل العظيم وهذا مقتبس من قوله جل وعلا والله ذو الفضل العظيم سواء قلنا بأنه اسم أو لا وذيه بمعنى بمعنى صاحب صاحب قال الطبري في قوله تعالى والله ذو الفضل العظيم فانه خبر من الله جل ثناءه عن أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فانه من عنده ابتداء وتفضلا منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه ثم قالوا افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه الذكر الحكيم لما اثنى على البارئ جل وعلا بما هو أهل له وحق البارئ جل وعلا مقدم على حق المخلوق ثن بما هو اشرف الخلق بمن هو اشرف الخلق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاذن عليه بما بما ذكر واشار بقوله وانك لعلى خلق عظيم أن هذه الآية تدل على المقصود وهو ما يسمى ببراعه الاستهلال ان يذكر في مقدمته بما يشعر به بالمقصود وقوله وانك على لعلى خلق عظيم قال من عباس ومجاهد لعلى دين عظيم ومعلوم أن المصنف اراد أن يصنف بماذا في الادب والفضائل والأخلاق ومعالي الأخلاق ومحاسن الاعمال اذا هذه المعالي وهذه الأخلاق هل جاء الشرع باثباتها او لا قلنا نعم جاء الشرع باثباتها ومنها هذا النص وثم نصوص اخرى كما سياتي في محله ان شاء الله تعالى اذا وانك لعلى خلق عظيم اي لعلى دين عظيم لا دين احب الي ولا عرض عندي منه وهو دين الاسلام وقال الحسن هو آداب القرآن وقال قتادة هو ما كان يأمر به من أمر الله وينها عنه من نهي الله والمعنى انك لعلى الخلق الذي اثرك الله به من القرآن اذا جميع آداب القرآن من الاوامر والنواهي دخلت في في هذه الايه ودل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل جميع الاوامر وارتنب جميع النواهي بهذا النص وانك لعلى خلق عظيم اي على دين وفي الدين هنا بامتثال الاوامر واجتناب النواهي ولذلك جاء في الصحيحين ان هشام بن حكيم سال عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران فرفعتها أو, او نصبت فقال لقد هممت أن أقوم ولا اسال ولا اسال شيئا يعني يكفي سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ماذا كان خلقه القرآن يعني القرآن هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم اذا انظر في القرآن واعمل بما دل عليه القرآن اجاداً وتركاً حينئذ قد تخلقت باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له مكار من الاخلاق بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال جعفر بن محمد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية اجمع لمكارم الأخلاق من من هذه الايه وهي خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وسياتي بحثها في محلها ان شاء الله تعالى ثم قال على اله واصحاب الكرام جواره في دار النعيم أما بعد فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه فإن من أهم من تابعين في بعض النسخ فان اهم وهي اولى فان اهم ما يبادر به اللبيب شرح شبابه هو ان يتعلم العلم ومعلومنا أن العلم اصل لكل عباده اذا هو الاهم هو, هو الأهم فإن من اهم ما يبادر به اللبيب ما يبادر يعني ما يسرع اليه اللبيب لانه يبادر هذا فعل مضارع ماخوذ من مِن بَدَرَ وبَدَرَ الى الشيب بمعنى أسرع وبادر إليه أيضا وتبادر القوم تسارع واللبيب هذا مشتق من اللب يعني ماخوذ من اللب وهو العقل والجمع الباب والمراد به صاحب العقل وهذا فيه أن الذي يتخلق بالاخلاق ويتأدب بالاداب ويطلب العلم لما يرى من فضله يعني من فضل العلم أن هذا يدل على صحه العقل كما مر معنى من كلام ابن المقفع ان صحه العقل توجب أن يتعلم المتعلم أن يطلب العلم فإذا ترك طلب العلم دل على أن ثم خللا في في عقله فليس بصحيح ما يبادر به اللبيب يعني صاحب العقل شرخ شبابه شرخ المراد به على وزن فلسنا مراد به اولا شرخ الامر يعني اوله وشرخ الشباب يعني يعني اولهم وهذا يدل على ماذا على أن هذا الزمن هو زمن طلب العلم لأن العلم له زمن وان كان لا لا يحرج على من اراد ان يطلب العلم في كبر ك 30 و 40 هذا لا يحرج عليه لا يقال بان الذي يطلب العلم لكن ثمره العلم اكبر تكون في اول الشباب لأن الشاب يكون ماذا يكون متفرغا عن العلائق والعوائق العلائق ما يتعلق بالقلب والعوائق ما يتعلق بالامور الحسيه حينئذ كلما خلى الطالب عن العلائق تعلق القلب انشغال القلب وكذلك عن العوائق الحسية كان العلم فيه امكان وبذله للعلم أكثر وأكبر لانه إذا تعلق قلبه بشيء المشغول لا يشغل إذا تعلق بحب الدنيا بحب التجارة بحب الزوجة بحب الأولاد إلى آخره نقول حينئذ القلب مشغول والمشغول لا لا يشغل وكذلك إذا كان ثم عوائق حسية تعيقه من وظيفة أو نحو ذلك حينئذ نقول المشغول لا يشغل اذا اول شرخ الشباب أو اول شبابي هو محل العلم وهذا في اشاره الى الى وقته وزمنه فإن من أهم ما يبادر به ويسارع إليه اللبيب صاحب العقل شرخ شبابه اولهم قال في مختار الصحاح والشارخ الشاب ويدئب نفسه في تحصيله دعب في عمله جد وتعب اذا يدئب يدل على ماذا على أن العلم يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تعب وإذا لم يكن في ذهن طالب العلم ان العلم يحتاج إلى تعب وعمل وجد واجتهاد وسهر وترك للملذات والشهوات حينئذ ثم خلل ثم ثم خلل لو كان علم ينال براحة الجسد لكان العوام كلهم علماء لما بقي أحد إلا وهو وهو عالم لو كان العلم ينال بمجرد حضور الدروس فقط لاجتمع العوام وتعلم صاروا علماء لكن لابد مما ذا لابد من التعب والاجتهاد وأما عدم جهاد النفس ومجاهده النفس ويريد العلم والتأصيل ويريد ان يتمكن في العلم هذا قد طلب محالا طلبه محددا في قولي ويعدب نفسه يعني يتعب نفسه وادب ابو هو الجد والاجتهاد اذا لابد من من الاجتهاد ولذلك ذكر أو لما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في ادب الطالب الصبر أن طالب العلم لابد أن يتحلى بالصبر قال كيف, كيف يقال لطالب العلم أنه لا يتحلى بالصبر من حبس نفسه بين اربعه جدران كيف لا, كيف لا يقال له لابد من الصبر اذا لابد أن يتعلم الصبر كيف كيف تصل إلى هذه المنزلة وهذا من الآداب التي ينبغي أن يتعلم طالب العلم فلا أن يعرف ما المراد بالصبر وما أنواع الصبر كيف يتحلى بالصبر كيف يتصبر ما الذي يترتب على الصبر لماذا لان العلم لا ينال الا بالصبر لماذا لانه سيبقى عاكفا على كتبه 24 ساعه ولو كان اليوم أكثر من ذلك لكان الطالب يتمنى أن يكون الزمن يسير وان الزمن أكثر من من هذه الساعات اذا هو بحاجة إلى الصبر لكونه يعتكف على كتبه لكونه يحتاج إلى حفظ لكونه يخالف ما عليه الناس مخالفة الناس هذه تحتاج إلى الجهاد تحتاج إلى مجاهد ليس بالامر الهين ويدب نفسه في تحصيله واكتسابه وهما بمعنى متقارب لان تحصيل العلم بمعنى اكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الاراء والالسنه على شكر اهله هذا بين لك اولا ان ما ذكر يحتاج إلى مجاهدة وبين أن حسن الأدب مما يتعلق به العلم ابتداء بل هو اصل للعلم فلن ينال العلم إلا بالتعب وكذلك لن ينال الأدب وتاديب النفس الا ببالتعب فكل منهما يحتاج إلى مجاهدة للنفس وصبر عليها حسن الأدب والأدب كله حسن الذي شهد الشرع والعقل بفضله والأدب له فضل ودل على ذلك أمران الاول الشرع يعني دليل الشرع ويكفي فيه قوله جل وعلا انك لعلى خلق عظيم وعرفنا أن الخلق والأخلاق والاداب والدين والشرائع بمعنى واحد ولذلك ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخلق هو الدين فمن نقص أو انتقص من خلقه فقد انتقص دينه اذا هما مترادفان يعني المسمى المسمى واحد الذي شهد الشرع والعقل كذلك يعني دل على حسن الأدب العقل كما دل على حسن الادب كذلك العرف واتفقت الاراء جمع راي والمراد به حكم العقل والذهن والالسنه جمع لسان المراد به الجارحه على شكري أهله والشكر والثناء على المحسن بما اولىكه من المعروف وإن أحق الناس بهذه الخاصله الخلة الجميلة وهي حسن الادب واولاهم بحيازته جمع هذه المرتبه المنزله الجليله العظيمه أهل العلم اذا بين لك اولا حسن العدب ومكانته وأن العقل والنقل قد دل على حسنه ثم من هم اولى الناس بهذه الصفة قال اهل العلم اهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنان حلوا به هذا حل حل بالمكان يعني نزل حل بالمكان يعني نزل من باب رد حل به ذروه المجد والسناء ذروه المجد ذروه هذه واحده الذرة ذرة الشيء بالضم عليه ذرى شيء بالضم ذرى بضم الذال عاليه والواحده ذروه وذروه يعني تكسر وتضم ذرى المجد مجد الكرم في لغة العرب والسناء الرفعه واحرزوا به قصبات السبق إلى ورثه الانبياء احرزوا الحرز المكان الذي يحفظ فيه والجمع احراز مثل حمل وأحمال واحرزت المتاع جعلته في الحرز ويقال حرز حريز للتاكيد كما يقال حصن حصين واحترز من كذا اي تحفظ وتحرز مثل وقوله احرز به قصبات السبق هذا مثال مشهور عند عند أهل العلم ولذلك قال قول محرز قصب السبق إذا سبق إليها فضمها دون غيره سبق اليه يعني كان من السابقين إليها دون غيره فضمها إليها هذا المراد به وهو مثال مشهوم لعلمهم يعني اهل العلم بمكارم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم آدابه وحسن سيره الائمه الاطهار من أهل بيته واصحابه وبما كان عليه ائمه علماء السلف واقتدى بهذهم فيه مشايخ الخلف بمعنى أن هذا النهج الذي ينبغي أن ينتهجه أهل العلم هو نهج من سبقهم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار بسيره من علماء السلف ومن اقتدى بهذهم إلى زمن المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر سبعة اثار عن السلف تدل على أهمية تادب بي بالادب وان الادب وطلب الأدب من المقاصد بل مما يقدم على على طلب العلم كما شاع عندهم أن الأدب قبل قبل الطلب وذكر اولا أثر ابن سيرين قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم كانوا من الصحابه ممن ادركهم وكبار التابعين لان ابن سيرين هذا من طبقة اواسط التابعين ليس من كبار التابعين هو قد ادرك بعض الصحابه وكذلك ادرك كبار التابعين حينئذ كانوا أي بعض الصحابه ممن ادركهم وكذلك بعض التابعين تعلمون الهدي المراد به السيرة والهيئه والطريقه والادب كذلك ولذلك أورده المصنف في هذا الموضع فدل به على أن الهدي هنا مرادف له للادبي كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم بمعنى انهم لا يفرقون بين العلم والادبي فكما يسعى طالب العلم لأن يتعلم العلم ويحصل العلم كذلك يسعى في تحصيل الادب وفي تحصي تعلم الأدب وفي تحصيله وهذا الأثر اورده الخطيب في الجامعة في زيادة قال وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله بمعنى أنه ينظر في الهدي قبل أن يجلس عند العالم وقال الحسن وهو الاثر الثاني ان كان الرجل لا يخرج يعني في السفر في أدب يكسبه السنين ثم السنين يعني يبلغ عدد سنين في تعلم الادب واورد العثر الثالث وهو قول سفيان بن عيينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطن هذا أصل عظيم يحفظ هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته وما اثر عنه هو الميزان الأكبر ومن عداه فليس بميزان عاصرا فهذا الوصف الميزان الأكبر هذه الصفه هنا اللي ليست ليست للاحتراز بل هي كاشفه لانه لا يدل على أن غير ميزان اصغر يعني توزن عليه الأقوال والافعال بل هو محصور في النبي صلى الله عليه وسلم فكل هادي وكل سيرة وكل طريقه وكل قول وكل فعل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فما ف... فما وافقها فهو الحق وما خالفه فهو الباطل ما قال قولا مرجوحا لعله والعلا قول باطل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقوله وحي حينئذ الدين محصور في الوحي كتابا سنة فكل ما كان من الوحي فهو من الدين وكل ما لم يكن من الوحي فليس فليس من الدين اذا فماذا بعد الحق الا الا الضلال اذا كان حكم عليه سفيان هنا بكونه باطلا اذا تأخذ من هذا أن أثر ابن سيرين انهم كانوا يتعلمون الهادي ليس مطلقا وانما المراد به هاديه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اثر حسن انهم كانوا يتعلم انهم كانوا يخرجون السنين والسنين يتعلمون هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الميزان الاكبر هذا يعتبر من الأصول التي ينبغي العناية بها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وان قول كل قائل مهما على شانه وبلغ علمه يوزن به بالشرع وليس ثم قداسة لاحد من أهل العلم البته مطلقا لأن الله تعالى حصر الطاعه في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحصر التحكيم في تحكيم الشرع فحكمه معاده فهو باطل كما قال هنا سفيان رحمه الله تعالى وقال حبيب بن الشهيد لابنه يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم فإن ذلك أحب الي من كثير من الحديث يعني الحديث الذي هو به بالمسائل وحينئذ كما مر معنا أن هذه وحدها لا ترقق القلب بل لا من الأدب وقال بعضهم لابنه وهو الاثر الخامس يا بني لان تعلم بابا لان تعلم بابا من الأدب أحب الي من أن تتعلم سبعين بابا من العلم لماذا لان الأدب نفعه أعظم من نفع المسائل لأنه يعين على العمل بالعلم وقال مخلد بن الحسين بن المبارك نحن إلى كثير من الأدب احوج منا إلى كثير من الحديث وهذا كسابقه وقيل للشافعي رضي الله عنه كيف شهوتك للادب قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود اعضائي أن لها اسماء تنعم به رحمه الله تعالى كيف شهوتك للادب الشهوه اشتياق النفس الى الشيء ويجمع على شهوات وشيء شهي مثل لذيذ وزنا ومعنى كيف شهوتك للادب كيف اشتياقك اذا يشتاق الى إلى الأدب فالذي لا يشتاق ولا يحدث نفسه هذا في مصيبه عظيمه لماذا لانه قد خلع عن الأدب لأن فاقد الشيء لا يتصوره اذا كيف يتمثل به هذا بعيد جدا قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمع مما لم اسمع فتود اعضائي ان لها اسماء تنعم به قيل وكيف طلبك له كيف تطلبه قال طلب المرأة المضلله ولدها وليس لها غيره طلب المراه هنا اتى بثلاثه اشياء أولا امراه والمراه ماذا ضعيفة ليس كالرجل مضلة ولدها ليس ولدها بين اذن الشوق اعظم اعضاء وليس لها غيره هذه اشد واشد اذا الشوق للولد من المرعى دون الرجل الرجل قد يكون عنده قسوة ليس كالمرعى كذلك ثم أضلت ولدها ضاع عليها ثم ليس عندها بديل ليس عندها غيره كيف يكون الشوق اعظم اعظم الشافعي رحم الله تعالى بهذه المنزلة اذا هذه سبعه آثار وردها المصنف وكلها تدور على مصب واحد وهو أن السلف كانوا يعتنون بالآدب وأن الادب عندهم مقدم على طلب العلم وان تعلقهم بالادب وتعلمه وتعليمه مقدم على كثير من من المسائل قال المصنفنا مبينا سبب تاليف هذا الكتاب ولما بلغت رتبه الادب هذه المزية وكانت مدالكه مفصلاته خفي يعني تفصيله يحتاج الى ماذا إلى تنصيص ليست بالامور الظاهره التي يدرك طالب العلم بل لابد من تعليم دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور إلى جمع هذا المختصر اذا ثلاثة أسباب للتاليف سبب الأول منزلة الأدب هذه المنزلة لما بلغت وصلت رتبه الادب هذه المزية اذا الأدب عظيم فيحتاج إلى التانيف فيه ثانيا كانت مداركه ومفصلاته خفية مسائله فيها خفاء فيحتاج إلى التنصيص والتنبيه والتعليم ثالثا احتياج الطلبة إليه لانه لا ينفك طالب علم عن النظر في كتب الادب وعسر تكرار توقيفهم عليه هذا على داخل فيه في احتياجه وعسر ذلك اما لحياء فيمنعهم من الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور يعني اما أن يستحي فيترك العلم والسؤال عن عن الادب ولا يطلب العلم مستحيين كذلك الذي عنده نفور وجفاء لا يطلب العلم فاذا كان كذلك فيقدم المصنف هذه الهديه في هذا المصنف ووسمه بكونه مختصرا ولذلك قال الى جمع هذا المختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه مذكرا للعالم ما جعل اليه مذكرا قلنا التذكير والتذكرة قابل النسيان ومنبها للطالب على ما يتعين عليه فرق بين العالم وبين الطالب فعبر في العالم بكونه مذكره لأن الاصل فيه أنه قد عالم فيحتاج إلى الى تذكير وقد ينسى أما الطالب قال منبها نبه على شيء اوقفه عليهم قال وما يشتركان فيه من الادب ثم أمور كما ذكرنا سابقا الأدب فيما يتعلق بالعالم المتعلم على ثلاثة مراتب او على ثلاث مراتب ما يشتركان فيه ما يختص بالعالم دون المتعلم ما يختص بالمتعلم دون العالم وهذه كلها ستاتي مبسوطه ان شاء الله تعالى وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب حتى الكتب معها ادب ليس مع العالم المتعلم الكتاب يتأدب طالب العلم طالب العلم كلما عظم العلم عظم ما كان في العلم إذا كان العلم في العالم عظم العالم إذا كان العلم في المتعلم عظم المتعلم إذا كان العلم في الكتب عظم الكتب وعما الكتابه كذا يرمى وهو يقول هذا ليس من سنني طلاب العلم وهذا يدل على أن العلم ليس له مكانه في في قلبه بل هي ضعيفه اذا الادب مع الكتب كيف يتعامل مع مع الكتب بل تكلم كيف ترتب الكتب تضع التفسير اولا ثم الحديث إلى الى ما ياتي ان شاء الله في محله وما ينبغي سلوكه في مصاحبه الكتب ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا كان في القديم مدارس ينزل فيها الطلاب يبيتون فيها يعتكفون على العلم ولذلك صاروا علماء لانه يبقى مع معلم يبقى مدرسة صباح مساء ليس يدخل طلوع الشمس ثم يخرج مع صلاه الظهر ثم يودع الكتب لا ادري عنها قل لا انما ينزل مع المعلم الذي الذين يدرسون في الصباح ويدرسون بعد الظهر وفي المساء لاخره فوقته كله مع العلم وفي العلم ولذلك حصلوا فكانت هذه شهيره لا يكاد يكون عالم الا وعنده مدرسه وينزل الطلاب معه اما صغارا في السن وإما اما كبار هذه لها اداب يعني طالب العلم كيف يتعامل مع مع اقرانه ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا لانها مساكن طلبته العلم في هذه الازمنه غالبا ولما فاتت فات كثير من من العلم والله المستعان قال وجمعت ذلك أي المختصر مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذكرات وذكرت محذوف الاسانيد والادله كي لا يطول على مطالعه أو يمل يعني بين لك أن هذا الكتاب له مصدر وهو ما يسمى بمصادر التاليف الان مصادره ليست على جهة التعيين الآن لأنهم كانوا في القديم ولا عهد قديم قبل أن ياتي التحقيق هذا والامور الموجوده بين الناس الان التي اخذوها على ما يسمى بالمستشرقين وهو ان ما كان شائعا لا يحتاج الى نسبة ما كان شائعا بين اهل العلم مكررا لا يحتاج إلى نسبة فلا يحتاج إلى أن يقال وثق المعلومه اين مصادرك هذا كتاب لم يوثق المعلومات هذا كله خالا ليس معروفا عند عند اهل العلمي وإنما تذكر المسائل موثقه في كتب العلم هي موجوده تذكر مختص به العالم فإذا نقل كتب عن الفاعلات الفاعل واحكام اكثر كلامي منقولا وهو ما شاع فإذا سنبط حكما قال قلت إذا جئت تنقل قل قال ابن هشام في اوضح المسالك كذا وكذا أما ما عاده فلا يحتاج الى إلى نسبة فما كان شائعا مشتركا لا يحتاج الى أن يذكر به باسمه إلا إذا ذكره هكذا استطرادا أما أنه يلزم ويقال هذه خيانه او غشش او نحو ذلك نقول هذا ليس على جادة اهل العلم قدماء ولذلك قال جمعت ذلك مما اتفق في المسموعات يعني ما سمعه من الكتب وهذا كثير أو سمعته من المشايخ السادات مباشرة أو مررت به في المطاله يعني ما قراه بنفسي او استفادته في المذكرات عن استفاد من غيره من طلبه العلم وقد يكون ثم امور تتعلق بماذا تتعلق بتجربه العالم وقد يضيفها و... ويذكرها ولذلك ننبه الى ان هذه الكتب ان olفت فيما يتعلق بالادب عندما نستفيد منها على جهه العموم بمعنى أن ثم احكاما قد تبدلت وتغيرت فلا يمكن أن كل ما يقال في ذاك الزمان باعتبار المدارس وباعتبار الطلاب وتفرغ الطلاب ونحو ذلك انه يقال بحذافيره في هذا الزمن بل ثم المتغيرات سياتي بحثي في محلها قال قد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الابواب ما لم اره مجموعا في كتاب وقدمت على ذلك بابا مختصرا في بض العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء يعني التبرك بالايات المذكوره فيه وكذلك الاحاديث والاقتداء يعني طلب الاقتداء بما كان عليه وقد رتبت على خمسة ابواب تحيط بمقصود الكتاب الباب الأول في فضل العلم واهله وشرف العالم ونبله النبل والنبي بضم النباله وهي وهي الفضل يعني فضله وهذا قدمه لأنهم من المهمات التي ينبغي العنايه بها أن يكون طالب العلم على صلة بالآيات والاحاديث وكلام أهل العلم مما يدل على فضل العلم لانه كلما عظم طالب العلم في معرفة فاضل العلم في قلبه ونفسه حينئذ كانت همته اكثر نشاطا وأما إذا ابتعد ولم يقرا وكان بعيد عهد حينئذ تكسل النفس ويستبعد من ذهن أنه عبادة فيصير عنده عادة وإذا صار عنده عاده صار من المألوفات كالاكل والشرب نحو ذلك وحينئذ قد دق عنده خلل في, في النيات والمقاصد نحو ذلك وهذا مما يعتبر بعضنا بالباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه هذه ثلاثه اشياء ادب العالم في نفسه ومع طلبته ثالثا درسه الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه يعني ما يتعلق بذاته ومع شيخه هذا الثاني ورفقته هذا الرابع ودرسه هذا الثالث في نفسه وشيخه ورفقته ودرسه هذا الرابع هذا اربعه آداب اربعه آداب لا بد من عنايه بها ارباب الرابع في مصاحبة الكتب وما أدراك ما الكتب وما يتعلق بها من الادب سياتي ان شاء الله تعالى الباب الخامس في ادب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس وهذا لا حاجه لنا به لماذا لانه لا وجود لهم اذا لكن نتعلم لعل وعسى أن تكون عالما في المستقبل فتعيد من درس من هذه المدارس وقسم ميت تذكرة السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهايه الامل والامل هو هو الرجاء اذا بين في هذه المقدمة ما يتعلق باهميه الادب وانه لا بد من العنايه به وان الكتاب كله مؤلف فيه في الادب على الاصناف الثلاثه التي مرت والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين